أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر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 ولا يضربن بأرجرهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم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 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علنتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا اللي تبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً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 وَمَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهاً وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا